والدي ما الخطا ما قوم بديه فبأي <تصفيق> يا ربك لا تكرر Ես մնամ بون و ان من ترو و اجن جننا تان فجي ان I'm going move. Oh, my God. ասոսանց ասոսանց what the hell sc 77 s summer he's студ there I ྦྲས Could ྰ <önemli> <li> <slad Jenny> <slokart ediyor> <sus>